بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إنا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 فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى ما طلع الفجر حتى ما طلع الفجر